بعد أيام قليلة وبعد ليال قليلة شهر هو من أعظم الشهور في العام شهر رمضان المبارك قال الشهر الذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر ينتظره عباد الله الصالحين يعدون الأيام عدى ويعدون الليالي عدى حتى إذا جاء ذلك الشهر فرحوا بقدومه واستبشروا به والناس في قدوم هذا الشهر أحوال وأصناف وأجناف فمنهم من يفرح بقدوم هذا الشهر تاجر لافرح لرواج بضاعته في هذا الشهر فهو يفرح لا لله لكنه يفرح لتجارته وذلك رجل آخر يفرح بقدوم هذا الشهر لتلك المسلسلات والأفلام والبرامج التي تعرض في فهو يفرح لكن ليس لله عز وجل ويفرح ليس للدين لكنه يفرح لأمر في نفسه وذلك يفرح لأجل الليالي التي يقضيها في رمضان في لعب ونهو وسهر وسمر وطرب ومعصية لله عز وجل فهو يفرح لكنه خاب وخسر بهذا الفرح أما المؤمنون أما الصادقون فإنهم يفرحون بقجوم هذا الشهر لأنه شهر الرحمة لأن هذا الشهر فيه ليلة خير من ألف شهر لأنه شهر الرحمات وشهر المغفرة وشهر اسمع إلى فضائله يا عبد الله وتأهب لها واستعد لها واعلم يا عبد الله أن المؤمن منا والعاقل لا يضمن أنه سوف يدرك هذا الشهر فليكن متأهبا له وليكن فرحا به فلربما يؤجوا بقيامه وفيامه ولم يعت هذا الشهر هذا الشهر يقول فيه عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء, إذا جاء فتحت أبواب الجنان فتحت يا عبد الله أتعرف أبواب ماذا؟ أبواب الجنان أبواب إذا خرج رائحة من الجنة فأنها تشم على مسيرة أربعين عام أبواب الجنان يا عبد الله التي فيها ما مالعين رائح ولا ودن سمع ولا خطر على قلب بشر سوف تفتح بعد بضعة أيام فكن مستعبدا لها يا عبد الله فلربما تكتب من أهلها وأنت لا تدري وظلقت أبواب ميران نعم يا عباد الله فالنار في شهر رمضان مغلقة بل يكتب الله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار وفي وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان فحرص يا عبد الله أن تكون من عتقاء النار في شهر رمضان فرغم أنظه من أدرك رمضان ولم يغفر الله ينادي منادم في رمضان يا باغي الخير أقبل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لم يفسده الله جل وعلا مشقة ولا تهذيبا ولا تكريبا فقط يا عباد الله لا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فلستم أول الأمم يومة محمد عليه الصلاة والسلام فالأمم التي سبقتكم كلهم قد كتب عليهم الصيام فهون عليكم وارفقوا بأنفسكم فاعلموا يا عبد الله أنكم لستم أول الأمم كما كتب على الذين من قبلكم لألكم تتقون فهذا هو غاية الصيام وتلك هي أهدافها لألكم تتقون بل يعينك الله جل وعلا في شهر رمضان حتى تصل إلى التقوى فيصفد لك الشياطين ومردتها وكم نسمع في شهر رمضان من مذنب أقبل على التوبة ومن متبرجة تحجبت ومن تارك للصلاة صلى ومن بخيل أدى زكاة مالح ومن مذنب بكى لله وخشع ومن فاسق فاجر أقبل على الله بالطاعات والحسناء لما يا عبد الله لأنه شهر التقوى وشهر المغفرة وشهر الرحمة رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له شهر الرحمات يا عبد الله تتلزل فيه الرحمات وتقبل فيها الأعمال بل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إذا فاتك هذا الفضل صمت ولم يغفر لك فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فإن قمت رمضان ولم يغفر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 غفر له ما تقدم من ذنب ليلة القدر يا عبد الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإجن ربهم كل أمر سلامه هي حتى ما طلع الفجر شهر الصيام اتعرف ما هو الصيام يا عبد الله ليس هو امتناع عن الاكل والشرب والجماع وغيره يا عبد الله من المقتراط بل هو شهر الصيام الصيام الذي يتلذذ به الصائمون لمن تترك صيامك ولمن تترك شرابك ولمن تترك شهوتك يا عبد الله لله جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم يقول الله جل وعلا إلا الصوم فإنه لي من الذي أمر الله ولمن تصوم لله ومن الذي يثيب عليه الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجذي من يمنعك يا عبد الله إذا اقتلوت في بيتك ولوحدك فأكلت وشربت من عرف عنك ومن الطلع عليك ومن الذي علم بك يا عبد الله من الذي يمنعك عن الطعام والشراب وأنت في السر لوحدك إلا مراقبة الله إلا الصوم فإنه لي سر بين العبد وربه وأنا أجذي به أتعرض عقوبة ما, ما ثواب الصائم يا عبد الله إذا لقي الله جل وعلا الناس يدخلون من أبواب في الجنان إلا الصائمون فلهم باب مخصص بهم لهم باب يا عبد الله لا يدخله غيرهم إنه الريان وما داك من ريان صبروا على الصيام فوفاهم الله وجورهم إنما يوفى الصابرون أجرهم أجرهم بغير حساب كم وكم من الناس أعادنا الله وإياكم من يفطر في نهار رمضان بغير عذر نباح الله له فيه الفطر واسمع إلى هذا الحديث الخطير الذي يبين فيه عليه الصلاة والسلام عقوبة المشطرين في نهار رمضان قال والحديث عن أبي همامة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني في, في المنام آتيان فأخذ بعض بي ثم قال لي انطلق قال فانطلقت فإذا بجبل وعر فقال لي اصعد قلت لا اطيقه قال على سنتحيله عليك قال فطاعدت فإذا فلما كنت بسواد الجبل فإذا بأطواة شديدة قلت ما هذا قالوا هذا عواء أهل النار ثم قال لي انطلق فانطلقت فإذا بأقوام فإذا بأقوام معلقون بعراقيبهم مشققة أشداقهم شفاهم ووجوههم مشققة مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دماء فقلت سبحان الله من هؤلاء قالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم يا أيها الذين آمنوا وكتب عليكم الصيام كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا أَكُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَهَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لا تستثقلوا يا ضعيف الإيمان فإنه أياما معدودات ثلاثون أو أقل يا عبد الله يأتي ويذهب كلمح البطر يأتي ويذهب لأشعر الصالحون بل يتمنون بقائه أما ضعاف الإيمان أما المذنبون أما أهل الشهوات فإنهم يستثقنون هو العياذ بالله شهر القرآن يا عبد الله أنزل الله في شهر رمضان القرآن كله من اللوح المحبوب إلى السماء الدنيا ثم أنزل 23 سنة من السماء الدنيا إلى الأرض منجما شعر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يختم القرآن في رمضان تعرف كم مرة يا عبدالله يختمه ستين مرة يعني في كل يوم يختم القرآن في النهار مرة وفي الليل مرة عرضوا قدر هذا القرآن لألك تقول السنة في كل ثلاثة أيام أقول لك لشهر رمضان ميزة ولشهر رمضان خاصية لا تعدلها في غيرها وهذا ليبقى. مالك عليه رحمة الله إمام دار هجرة كان في شهر رمضان يسوص المجالس كلها والكتب كلها إلا مجالس والقرآن الكريم إلا مجالس القرآن وتلاوة القرآن يا عبد الله هؤلاء لا الصالح في شهر رمضان لا يعرفون إلا القرآن يتركون الكتب وكتب العلم لاجل مجارسة القرآن هل لا كنا مثلهم يا عباد الله نعكد على قراءة القرآن نتدبره ونسنوه ونقوم الليل به ونحفظ آياته ونحفظ أحكامه يا عباد الله هلأ كنا مثلهم نستعد في شهر رمضان للقرآن شهر الدعاء والصائم دعوة لا ترد يا عبد الله أتعرف متى هي الدعوة قال بعض أهل العلم إنها قبل الإفطار قبل الإفطار فستعد يا عبد الله قبل أن يؤذن المؤذن لغروب شمس يوم في نهر رمضان أن ترفع ذيك إلى الله وتستقبل القبلة وتدعو الله جل وعلا أن يقبل صومك وأن يؤثقك من النار وأن يغفر ذنوبك فادعو الله فإن لكل صائم دعوة مستجابة وإذا سألك عبادي عني فإني طريق يجيب دعوة الداعي ذا دعان عباد الله إنه شهر المغفرة والرحمة فهل يصح لنا في هذا الشهر أن نستمر على معصية الله جل وعلا فهل يصح لولئك الذين يعكفون على التلفاز يسمعون إلى الأغاني وينظرون إلى الأفلام أن يصروا على لهوهم وطربهم ومعاصيهم هل يصح لولئك أن يظلوا على تركهم للصلاة ولهؤلاء يتابعوا النساء ولأولئك كان ينظروا للحرام ولهؤلاء أن يكونوا للربع الربع يا عباد الله ألا يحق لنا في ذلك الشهر أن نكف عن المهاص والآثام وأن نستعد للتوبة من الذنوب والآثام وأن نستعد للقاء الرحمن جل وعلا ألا يحق لنا في هذا الشهر أن لا يخرج إلا وقد غفر الله لنا ذنوبنا من لم يدع فول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه فماذا يغنيك يا عبد الله أن تترك الطعام والشراب والجماع الذي هو مباح بالأصل ثم ترتكب الحرام فتستمع للغناء وتأكل الربا وتترك الصلاة وتنظر للنساء وتفعل غيرها من المحرمات فليس لله حاجة أن يدع طعابه وشرابه أقول هذا القول وأستغفر الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أيها الإخوة المسلمون صوم رمضان واجب بالكتاب قال الله تعالى كتب عليكم الصيام وبالسنة قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس وذكر منها صيام رمضان وبالإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب صوم رمضان وقال أهل العلم صوم رمضان واجب على كل مسلم فالكافر لا يجب عليه صيام رمضان وسوف يحاسب به عند الله على كل مسلم عاقل فالمجنون لا يجب عليه سيام رمضان وكذلك إذا كبر الرجل أو المرأة فذهب عقله أو ذهب عقلها وأصابها الكبر أو أصابه الكبر فأصبح لا يعرف شيئا فهذا لا يجب عليه الصوم ولا يجب أن يصاب عنه ولا يطعم عنه عن كل يوم مسكينها فقد رفع الله عنه القلم على كل مسلم عاقل بالغ فالصبي الذي لم يحتلم والبنت التي لم تبلغ لا يجب عليهم الصيام لكن يعوّدون منذ الصغر كما كان الصحابة يعوّدون أولادهم الصغار منذ الصغر على الصيام وينهونهم بالنعب وبغيرها للطعام والشراب فيعوّد الصغير وتعوّد الصغيرة منذ الصغر على الصيام حتى يُعتاد عند الكبار على كل مسلم آقل بالغ قادر فالعاجز الذي لا يستطيع الصوم كالمريض لا يجب عليه الصوم فإذا كان مرضه يرجى بروه فإنه يقضيه بعد أن يشفى وإلا أي أن كان المرض لا يرجى بروه وسوف يستمر معه حتى الموت إلا بعلم الله وبإذن الله فإنه يطعم كل يوم مسكينا مقيم فالمسافر لا يجب عليه الصوم على الله تعالى فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر خال من الموانع فالمرأة الحائم وكذا النفساء لا يجب عليهم الصوم ويقضيان بدلا عنه أيام أخر عباد الله ليس من المسترات شيء إلا ما بينه الله جل وعلا وبيّنه رسوله عليه الصلاة والسلام ومنها الأقل والشرب قال الله جل وعلا فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الأكل والشرب فإذا أكل الإنسان أو شرب في نهار رمضان فقد أفطر إلا إن كان ناسيا إن أكل ولو كان طيام غير مغذن ولا مشبع أو غير نافع كان يكون ضارا فإنه أفطر إلا إن كان ناسيا أو مكره أو غير عامد وكذا من المفطرات الجماع فمن جامع زوجته في نهار رمضان متعمدًا عالمًا فقد أفطر وعليه القضاء والكفارة سواءً أنزل أو لم ينزل فإن من المسلمين من يظن هداهم الله أنه يجوز له أن يجامع بشرط أن ينزل ونحن نقول الجماع يوجب القضاء والكفارة سواءً أنزلت أو لم تنزل ثم من المفقرات يا عباد الله الاستقاء أن يتعمد الإنسان وأن يخرج ما في بطنه سواء بأصبعه أو بعود أو بتعمد شم رايحة كريهة أو بتعمد عصر بطنه أو بغيرها من الوسائل فإذا تعمد إخراج ما في بطنه فقد أفطر وعليه القضاء فإن خرج ما في بطنه رغما عنه بغير قصد ولا تعمد فلا شيء عليه وطومه صحيح قال عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا قضى عليه ومن استقاء فليقضي أي من تعمد إخراج ما في بطنه وكذلك من المسترات اخراج المني بشهوة أو بنباشرة أو بتعمد يا عباد الله فمن أخرج منيه ماءه بتعمد سواء بيده أو بفراشه أو بمباشرة زوجته بغير جناع فقد أفطر فقد أفطر وعليه القضاء ولا كالفارح أما من خرج ماءه وهو نائم فاحتلم فاستيقظ فراء الماء فلا شيء عليه وفومه صحيح وكذا قال بعض أهل العلم من المفطرات الحجامة فقد قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم فاحتياطا يترك الإنسان الحجامة ومن الأشياء التي لا تفطر ويضمن بعض الناس أنها تفطر بل عرق فمن بل فلا فإنه غير مفطر إلا إن خرج النخامة إلى ثمه فإنه أحتياطا يخرجها ولا يبتلعها مرة أخرى وكذا السواك وما يروى من حديث استاك بالغداف ولا تستاك بالعشين فغير صحيح فالسواك سنة أول النهار وآخر النهار أما ما يوجد هذه الأيام من سواك مضاف إليه طعم النعناع أو الليموني أو غيره فإنه يترك في نهار رمضان يترك لأن فيه مادة تزاد على طعم الصراك فلا يجوز لك أن تتتوك به في نهار رمضان وكذا من غير المشفرات التي لا تؤثر بالصيام الاغتسال فمن اغتسل في نهار رمضان فلا شيء عليه وكذا من أصبح جنبا من جامع زوجته بالليل فنام ثم أزل الفجر وهو نائم فالسيقظ ولم يغتسل فصومه صحيح فليغتسل وليثم صومه وكذا يا عباد الله بالنسبة للنساء الحناء والاكتحال فإنهما على يستران أما القطرته فإذا كانت في العين أو في الأذن فإنها لا تفطر وبالغ يا عبد الله في الاستنشاق والمضمضة إلا أن تكون صائما ومن الناس من يظن أن الحقن جميعها تفطر الصائم وهذا غير صحيح إلا الحقنة التي تغني عن الطعام والشراب إلا الحقنة التي تغني عن الطعام والشراب فإنها تفطر صاحبها إباد الله لابد لنا قبل قدوم شهر رمضان أن نتعلم أحكامه وثقهه وآدابه وما يجب فيه وما يحرم فيه حتى لا نقعة المحذور ثم يأتي الناس فيسألون عن صومهم فإذا قد أبطلوا فإذا قد أبطلوا صومهم عباد الله يقول عليه الصلاة والسلام لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا صوما كان يصوموا أحدكم فإذا كان الليلة الأخيرة واليوم الأخير من شهر شعبان فلا نصوم احتياطاً حتى لا يكون من رمضان ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم إلا ما كان معتادا على صيام أيام فليصمه على حرج عليه ثم يجب على كل مسلم أن يبيث النية قبل هذا الفجر أول يوم من رمضان أن يبيث النية نية الصوم فلا صوم لمن لم يجمع يجمع الصيام قبل الفجر لا صوم له إذا لم تعزم ولم تقصد في قلبك أنك تصوم غدا فإذا أزل الفجر وأنت غير عازم على الصيام ولا تريد الصيام فلما أزل الفجر نويته بعد الأذان فإنه لا صوم لك يا عبد الله إلا ما كان نافلة اللهم عز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمسركين ودمر اللهم أعداء الدين